نزلوا الملائكه والروح فيها باذن ربه باذن ربه من كل امر سلام هي حتى مطالع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم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 في نار جهنم ما خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ذر ربهم جنات جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه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 إ زُنزِلةِ الأْرضُ زِزَالهَا وَأَخْجَةِ الأْرضُ أطلَهاَا وَخْاجَةِ الأْرضُ أَثْطلَهاَا وَقَالَ الإِسَ وَقَا الإِنسَنُ مَالَهَا تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَ إِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرة ومن يحمل مثقال ذره شرا يرا فمن يحمل مثقال ذره خيرا يرا فمن يحمل مثقال ذره خيرا يرا ومن يحمل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 117. وحصل ما في الصدور 118. إن ربهم بهم يومئذ لخبير